أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يختنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم. الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون الشيئات أن يسبقونا شاء ما يحكمون الشنيع العليم، ومن جاهد ما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكسرا عنهم شيئا، ولا نذيناهم، ولا نذينا. فَإِنَّ كانوا يعملون يَعْمَلُونَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فَأُنَبِّئُكُم كنت بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لَنُرِيَنَّهُمْ مِنَ الْآيَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُمْ جَاءَ نَصْرٌ يا ليكونن إن كنن معكم أو ليت الله أعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا وقال الذين كفروا الذين آمنوا تبعوا سبيلنا واللحم الفواياكم وقال الذين كفروا الذين آمنوا تبعوا سبيلنا واللحم الفواياكم وما هم من إن لكاذبون ولا يخلن مما أقالهم وأقال إن قال لقوم يعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إِنْ كنتم تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أوسانا وتخلقون إفكا إِن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم قَالَيْنِكُم وَمَا عَلَهُ وَسُولٌ إِلَّا الذَّنَبَ الْمُبِينِ أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ بَدَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ قل في الأرض فموضوا كيف بدأ الخلقة من الله سئ من والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عداء أليم فما كان جواب قومه خَالِدٌ لَهُمْ لَا نَعْقِدُ من الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما تبقكم بها من أحدين العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فينا فما كان جواب قول كذبوا فعطلتهم الوركة فأصبحوا في دابهم ذاتين وعادا وتمود وقد تبين لكم مساكينهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن الشبيل وكانوا مستبصرين وقامون وسرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاشتكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فَقُلْ مَنْ أَقَدْنَا بِجَابِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَلُمْهُمْ مَنْ أَغْرَطْنَا ما سل الذين. do yeah. قتل ما أوزي إليك من الكتاب وأقل الصلاة إن الصلاة تمهى عن الفحساء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا إلا فِيهِ هُدًى إلا الذين ظلموا منهم الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناه الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يهحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو Mm. -hmm. See out.